بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم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 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ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 أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ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 إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من بِكُمْ عَظِيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى تكفر أَُم وَمَا فيِي الأرضِ جَم إ تَكفُر أَُم وَمَا فيِي الأرضِ جَم فَإِن اللهَّه لَ غَن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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك إِمَّم مَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيب قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ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 تُيدونَ آ تَصُدّونَ غََّ كَ يَعبُدُ أَبَأُونَ فَأتُونَ بِسُطَانِم مُب طَالَتْ لَهُ رُسُنُم إ نحنُ إِللاا بَشَرُم مِثْلُكُمْ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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنا عَلَ مَا أَذَييتُمُونَ وَعَلَ اللَِّ فَنْ يتَوككَّلمُتَوَكِنُون وَقَالَ الذيينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَ نُخْنِجََّكُم مِنْ أَرْضنَا أَوْلَ تَعودٌَّ فِي مِلَّتِنَا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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه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 لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا على شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ايَ شَيَءٌ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا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 مصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم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 ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجَتْ ثُتْمُهَا مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنَّ دَادَنِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا وَيُفِقُ قِمَّ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خلال الللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّموات وَالْأَرضَ وَأَ زَلَمِنَ السَّمائِمَا وَأَزَلَ مِن السَّمائِمَاأَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِِ رِزْقَلَّكُم.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 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إلى أجل قريب فقولُ الذي نَظَلَمُ رَبن أأَخخِنا إِلَ أَجَل قَبٍ نجب دعوتَك نج دَعوتَك وَنَتَّ بِعوسُ أَلَم تك أقسمتم من قبل ما لكم من زوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم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 أولو الألباس